وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّىكُمْ Tu mẹ va tum fi li ko ai sen mang mẹ وهو على तुम oh. Oh boy đi قم ان تنثي او جلقم او يدي بسكم شيع عدت تربا انظر كيف نصرف وكذب <تصفيق> به وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَحْرِضْ عَنْهُمْ حَسَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإن إنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم